<تصفيق> يا لالي يا رب لله نمشي في مناكبها والله قدرنا نرزاق وعجالي حث المطايا وفخدها وقربها وابطعبها كل فج الدارس خالي بس المخافر ولا تخشع وعجبها الموت واحد ولا عند الحذر جالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السمع العالي ما فقط البست في عالي الله الأرض لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا رزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي أعظ نمشي في مناكبها هلأ هلأ والله قدر لنا زاق وجالي حف المطايا وشربها وغربها واقطع بها كل فاتجد دارس خالي بس المخاطر ولا تخشى عواقبها الموت واحد عند الحذر جالي إن المنية إذا مست مخالبها tadrai kad būtum į aukštai طعبها كلفت جدارس خالي ما فرت الأسد في علي مراقبها تسعى للأرزاق ما حنت للأشبالي والشمس في برجها والغيم يحجبها Džiauj ir javę išauka kuriuosiskas, championsi m 55, Cali lydu high Jobis H Александai, كواكبها يا مجري السفن في لجات لهوالي ضاقت بين الأرض واشتبت شبايبها والغيث محبوس يا معبودي يا والي الله nam shi fi manakha wallah qadar lana az zaq wajali al mataya يا الله من مزنة هبت هبايبها رعا دهابت له في البحر زلزالي ريح العوالي من المنشات جاذبها جذبت لي من جبا مطية الجالي امشي في مناكبها ديمو متن سلبت ورخت ذوايبها وانهل منها غزير الوبل همالي تسجي ديار يا ربي لا تحاربها ما عاد فيها لبعض الناس منزالي أعوذ لله نمشي في مناكبها والله قدى بنا الزاق وجالي حف المطايا وشركها وقطع بها كلفج دار سن خالي يا رب توب روحي لا تعذبها بيوم القيامه اذا ما ضاقت وازكى صلاتي على المختار نوبها شفيعنا يوم حشر فيه